استقر ينتبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من قاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى